117. هو الرحمن الرحيم 118. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس 119. السلام, السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 110. سبحان الله عما يشركون